Book 2 <تص chalk> 59 59 دارك گھر میں في مكتب البريد في مكتب البريد اگل دارك گھر کہاں ہے اين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد کیا کوئی اور ڈاک گھر نزدیک میں ہے هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد سب سے نزدیک ڈاک پٹی کہاں ہے اين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد مجھے کچھ ڈاک ٹکٹ چاہیے احتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد ایک پوسٹ کارڈ اور ایک پتر کے لیے لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة أمريكا کے لیے ڈاک شولک کتنا ہے کم اجرت البريد الى امريكا كم اجرت البريد الى امريكا اس پیکٹ کا وزن کتنا ہے كم وزن الطرد كم وزن الطرد هل ماي ا سيه هوائي داك سي بهجت سكتي هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي ا سي पहुंचने में कितना समय लगेगा كم يحتاج وقت حتى يصل كم يحتاج الوقت حتى يصل ما فون कहां से कर सकती हूं اين يمكنني ان اتصل بالتليفون اين يمكنني ان اتصل بالتليفون سبسي نزديك تيليفون بوث कहां है اين توجد اقرب كابينه تليفون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 है लानुकॉम दलील टेलीफोन क्या आपको ऑस्ट्रिया का प्रदेश कूट क्रमांक मालूम हैल तारीफ मुफ्ता एक मिनट रुकी मैं देखती हूँ लहजा لحظہ سابحث عنه लाइन व्यस्त जा रही है الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار आपने कौन सा क्रमांक मिलाया है اي رقم الذي اتصلت به اي رقم الذي اتصلت به सबसे पहले शून्य लगाना होता है यम बगी अवलन अंत असुफर यजिब अव्वलन अंतदगत अलसफर